إِنَّ أَنَا وَلَبَيْتُ ظِلَّ عَلِ النَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَتَ مَبَارَكًا وَمُهْدَى لِلْعَالَمِينَ في ولله على الناس حب البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن İn وَلَنْ دَخَلَهُ كَنَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ Ula! Ol ya Wa Allah biwafilinna ma Ye وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وما